يا سيدي يا رسول الله يا من له جميل دار رسل هدينا هيا بوارح إلينا الآن يا همتا See نادي المهاجر صفي الله ذات ابن عيسى ثم الوزيه لديه الله ساقفنا خارق <تصفيق> العداد آه وظهار القضاء النيه استغفر الله قومنا يا سادتي هذه Ooh. Siz inanmazlar, lillahi an بجدكم وبكم تنجاب يا سيدي يا رسول الله يا ملهول جند الله ان موسى ان قد جاءك لا الله يا من الله يجد من الله إن المسئ قد